وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَّا يَحْبِسُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لا ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يحاء إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أن دل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أعوذ بالله من الشرطان بسم الله الرحمن الرحيم وقبل لأونا يعوشتك أن نعاوى آيات للحاد وقمضها سورة روت سورة روت قال سبحانه الله وحوه وما من دابة في الأرض إلا على الله يسبح وما من دابة وحص على مجره في الأرض ذلك تحديث إلا هديب وزيره على الله إلهي تشيسوه الضواء أحده دابدال وعلى سعانه ذلك ذلك إلهي باعث هو واجويه إن ورزاقه ويعلم إلهي هو ووهيهي مستقرها ومستودعها أنك سأمر رأي سورة مستقر يمستودع يأكلنا إلا الله معنا وأنك midi waxaa weeyaan ba raxinta hoyada oo mustaqal ku mustowducu sol di raasoon de la aba fase ke labadna wax weey ka aste ke labadna ganan ya ganan ke laba fasir ke laba lawa ku mid tha yahant mustaqal iyo mustowda alaweyn muunad arda iyo sheekh ishaam kala ومستقر كما يشكو سونات يمستودع ما يشكو زين كسوية لا والله أسمع نواك الغوف السريع مستقر مستودعها ما يشكو كل ما نسي ما يشكو يعني سياق غوف السريع عبد الله معباس الله وما من دابة دابة مجد تروحها لقصة على حتى قرآن جزء ما قصوا الله مركز ده لقى له حاجة ذا اللي جيه ده ده بني مجت وحنا المجد له ونفس هذا هو إنا ذا ده بدأ صرف الأرض خصوصاً ده كده إذا إلا هدي ده بيجرتوا على الله إلهي دشيس ورزقها أحب إلهي بعزقه جوين ورجال خرانتها هي كنا علا هي تخصها iya waxa ilaahay abuureeyey calada badan oo dhan ee naftay ilaahay wuxuu jeeyay inuu irjado markay ilaahay wuxuu inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala riis ta qafti inaad waydo oo gaajo u dhawa dardeed ina qow kalif meeyra haasido oo diin ka day galato oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aradi ku duacado adoon kan inta الذي يريها يو إلى يقتل قلاين وقوي يراده الذي لا يقتل قلاين ولا حاد لا يقتل كوباديو سأصر سبحانه وتعالى وك من دابة لا تحمل رزقها الله لا تحمل رزقها الله ويرزقها وياك بله سبحانه تعالى دابة لركم قصة ساعتها الله ويرزقها وياك بالله يأذى قرآن جداية وحي فأنا نستطيع أن تتعلم مخلوقها وحي يستطيع أن يستطيع أن يكون قرآن جداية بجلاله يحقه وان مرت إلهي سبحانه وتعالى وفي سواجه الفذقه ويعلم أنه هو يوجد إلهي مستقرها ماشي أي قل دمان يسو وقصب نانا يسو فإلا مرته لانتخلص لقياه هل فاسو أحانا مستودعها هذين كماشي كصبه أما مستقرها الرحمة يوميسا ودعها دورك أباه كلهم تكلابها منهم بالنقضاء إلمهي دي اللي بدأ بيها يسقدر دانا لكن ما أبهي وحراعاه أبهو حقيسة متكايمة بالنقضاء وماركو ويل نفان أيهو أبناء وحراع أي أبيه حقه ماركو غوار نقضنا ماركو هواينتوا كالانا غوار بالنقضاء وحالكاس أبتير يجيبون نقضاء كلهم تكتاب المهم دابد كاسطة وإلهي أبو راي قرآن جدا يوحى كويت إلهي سبحانه وتعالى في الكتاب المقدس مقطع ضايق ماشي جواني ماشي كل ما نعياني ماشي كل الليين إلهي الله نفوت هو فران فرانج الله ترابه بنا يري ير إلهي سبحانه وتعالى من مدبوغ علم جسوب اللعين وهو إلهي الذي كوي خلق السماء كأوراق والأرض رمال كأوراق في ستة أيام بقعة أوراق أودي سبب أنطاي سو لما أنت عقير قعة أوراق كري أيا إلهي لحم على ملوق قعة أوراق ستة ثبت الله وكانوا فوقها عرشه عرش يسوع على الماء بيتدشط أيقها إنتو سنيه الصمد أبو رم إنت انت السماء جين أو دول جين أو مخلوق جين عرش بيشيو جري حاجة وقصبنا بيوكو ريف علي سبحانه وتعالى ليبلغكم إلهي وتصمد دولك وأوراي إذا كنا إذا أوراي ليبلوكم سيدنا امتحانه أيكم كيني أو أي علم إلهي أم وجو ahsanu wa عملا amalan hatta amal kawayd xaymarteen markaa ay dafsileyeen dhaana ilahay maddeem akthar amala wa وعمل ka firada baqan waxa ma tar hadii laba shuruudo laga عمل amalku وإلهي أكبره qonoqdo وشرده xasana oo ilahay إلهي wa laba shardi ka koobad waxa weey ikhlaas ga ilahay debti inuu amalkan u leejeyo wa ina ku jireen riya iyo sanad inu sawo saayn hal lagu arko midee waqaa wa inu salaaf iyo geey u leeyey ilaay dirtay waanu qii sharadiga labaadna waxa weeye wa inu yahay keennaa inu waafaqsan sallallahu alayhi wa sallam sida waxaan u sameeynaa nabiga wa soo hayno labada haddii mid la waayo la aqbali maayo amal qaw ka wa ka mid kale ku yeeso daa jirmada suqayne tukaway waxa ma hay ku dhacay siisi wasu samayn salaad awalkas soo siisi la soo ayna wasad qareyo wuxuu doonahay noqday marka labada dhilli wayan deba ka si dalanta duus ilaahay u صدق بقال الله يقول عمل أحسن عملك عملك ملكا حسن كها وعملك أكبر إلهي أكبرك وأنا عملك اللوارش روضاك ليبلوكم إلهي الحسن ماذا يقول لك وإذنك إذن أبو ريب ري سبحانه وتعالى ليبلوكم سعيدين امتحانا أيكم أحسنوا ويعرما إلهي أقعدوا أم وجه أيكم فيني أحسنوا ويناكسا عملا الحق عملك ولئن قلت نبي الله يلم حضارك إنكم يدونكم مبحلطون ولا إن صابحا من بعد الموت لمشهد كدب لا يقول أنه فايدهئا الذين كفروا الكوى إن هذا ما هذا ما هو واحد منه الشيجي إلا صحر مبين واحد وشيجي وقرانك ونقول الآخرين يدهي وليس صار إياه وحاوي صحر مبين عقب وصحر اسكاعدين وصحر ولا إن أخرنا وقلي هدان دبوا اللقنه aanu diiga xaqooda al-a'aab hadhan alaabka dib uga dhigno ila ummatin intii mid leh gaarayo maaduudatin لا la yaquluna wa hidaha eeyan ma yahabisu ma ha alaab sahayo hada kun hunnoo in way ma ha absinay ala barareeybu alayyi yowma malin ta yatihim ala koey manay laysan mal alaaku masrufan mit sarfi'u aliyyi anu mirhago dadka ilahay ku soo diray ee amra وحاقه وحادري بهم يرى وحاة كل دقيق ما كانوا وحاة اهايان فيه إسار يستخدمون فوق على كل جيس جلس جلس جلس اي احضر الله عبي سبحانه وتعال ولا ان خرنا والله ان خرنا هدان تبقوا لقنا عنهم حقه العذاب الى امة كلمة الى امة وحاة قتلت من انتها سواء معنا ويطلن اي وحق بضون حال كان المركب حال له جدا مدوه ومدو الى امتي المدوه انت لقيا له هدان عذاب كالدقيق لقنا لا يقولون هيهنا ما يحرسه على كيفه السنين على قمح من دون لو ايمان لاي ساسا دعى ابو سبحانه وتعالى على براري اليوم مالتا يتيم على قوم يرى قوه عذاب او يمنيه ليس مر مصروفا وحليحي عنه يغ حقه وحال قد بما كانوا يستاذون ولين ادقنا هذا ذن سن الانسان انسان قسن كافر كا منا حقا انك رحمه حتىن خريس كسينو ادي مال فيو عا مال وخو اي نفسي سربسيلسيو ثم نزعناها منه ان كقابنا الحديث جان سيناي انه انسان لا يئوس ومقوس شبدن كفورن أو وخي خرى يلاهو سيو دان ويلاوي او كوكو فرني كان كأ مومن كان وكاسا لكن مومنكم لب حاله وا خير صلى الله عليه وسلم عجبا المؤمن نبينا الله ياي و وها وخل جلايستا او لا إن أمره كله له خير. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير بويه مالك صلى الله عليه وسلم ستشرف حيوه إِنَّ ثَابَدْهُ بَرَّا ها الدين وقل عوّي لحوح مومن كدب هاي صبر هو صبريا فكان له خيرا دين تقال لقناقيا عبرقات بو النقنية ها الدين لبعطا فكان خيرا له أي رسول الله وين الله عليه اظو اصل الروح مما من كان وحده جعل ياهو عاد ناس يلهي سيي او اولاد يلهي سيي امام بولاي سيي مال بولاي سيي وهاي نفس الربتي ويلاه سيي شكر النبي رسول صلى الله عليه وسلم الهي وخصيبي كشكرني فكان خيرا له حال بي صدوا وخير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن برسول سلامه هرو او صفه عمل روحان ايمان لا روحان ايمان كل هاي وكا هذه لا سيي وروح ربينا وكبري addi wixey نفس nucweyd وكل عنا dhacana oo qosnay waxaa qaynaas markay wixii gabeey la siyana waxa uu samaynay wala yin alaqa ma hadaladan si noocsin al insana minna hagna naga rahmatan adan ka siino siman jacnaaha naxariis tan kii bana wiya an xariis kusiya afad kusi ya ka qado xanuun kugu ya نحن يشبه انك راقر سبحانه وتعالى انه انسان كي لا يؤوس انك فور انتو قصته هدان الجاريري ويله سبحانه وتعالى قلله ان نعيش ولين القناه انسان كي هدان لدنسينه نعماء هدان لدنسينه بعد ضراء اللي با تكدب لبها يستكدب انك راقر هدان نعمه وبدل عافمات عذر كيبه عذانه وبدل ضراء يبا ترسل مسته تابقه لا يقولن انتو دبكي اللاوه كبر وحوضيه بقالي ذهب السيئات سيئات كي وايجاتكي ان حقه حنونكي وايجاتكي فغريكي وايجاتكي وحي عبسيتي وايجاتكي مع الشكر واها كبروه انه من انسانكو الله وفرح كبر كهو ومد فرح بقى فخور فام بقى ضدكي وكفانعي بإلهي سبحانه وتعالى انتو كشغل الله في فرح فرح كبير ايها الدنا فان انسان كحوي سياس مركز سنه كون في شنو قل قلب انسان هرع سنه قمر رورو اذا مسه شر جزع واذا مسه الخير منوع سدا ويشاف كيف لكن عموم انتهى وكان الرسل كانوا رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم سوسا ما ولين يقناه حدان سين نعمه النعمه دنسين بعد ضر دبات كد دبات مثل الطابات لا يقولن إن إنسان كفر نهاية ذهب سيئات عني إله يجتسي الشكر مما هي كعب رقعة ما يوكى وكبريهم سيئات ويجتسي حقا عن إنه الله فرح فخوت إلا الذين المؤمن سلا الصلاة صياف كف ما ومركون بكله يأوث كفورا ما مركين نعمل الصيام ما الف ف إلا الذين كوي مؤمن صبروا مركون لبعتلك deb marko ku yimid deb ku wuxuu doonaa inuu وعملوا صالحات sabab wa amru salihat markii farx iyo wuxuu jicayay inuu shukriina ay al salih khayrku si jani wa amru salat raayk qowas sabray ma ku de waxa ku dacay markaa oo helay waxay nafti rabteena amalka salih ismaye ilaah ku shukriye u raayk allah maghfiratun bayyini markii dhabatada ku dibki in dambiga laga oo gergeeso marka dalashay calaantu uga daarto hagaa ku dhocay calaantii inuu nogaas ku raadmo qodobka hadaan walaa kalumufiratu wa ajrun kabiir baylay ajri ween baylay fala allaka waxaa laga yaaba nabii maxamed taariikhuna aad ka fakto bacda maayuhu waxii la xidhiidha qaybti ilayka adiga xagaaga wadaa iqun ilu iliyama laga yaaba bihi waxa la waxii sabti sidii qaxaw أجل أ... من أجل أن يقولوا إياهن درسات هنا بغرفة تروح من له يقول حياة قبيح كمضة حاولت كأنه وعلمه أن يقولوا إياهن درسات لولا منزله محل لوسى ودجينوي عليه. عليه رسول كده في سكنز كيد يلاهم ثو أو جاء نعه مرق هنا يسار لهن درسن حمرق نعى من وعي قالوا في إنما أنصع له منذر الأم باط وح كلمتي تايم والله على كل شيء موكي إلهي بشيء والبط وكيله وحافظه أهوه إلهي بشروح سبحانه وتعالى فرمينا إيمانك للصين ياسيون وقال لي ماذا كحف ديون فلا علك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تجنوا تقنى ولا رفو الله ليه يجين ليه يجين ورا لو يحيي دقيتنا كنت كتابا لغي يا بغري سيئة درتك دي, دي. جاهدا سيئة دكو الدبي ba kugira marka waxay ilaay ku wixay qayb kamid oo ma laga yaaba badmaayuxa ilay wixii bi waxaa lug wixay sabti sadu khawad kawo an yaquru an ibaan darat oo tiradad ka dhexsanaya way hawu taa loo xiriyo wad murugooda maxa ay taaso kale loo soo dajiyo sida saxda ee qur'aanka ay dhahayaan barted la wareegnaa jilam xaal loo soo dajiyo way ale rasuulka jufiisa kan jam haa qayd lagu soo dajiyo way oo faqriga ilaahay uu dusha uga saaray oo jaa بعشر صور توان صلود مثل القرآن كن كله توان صلود القرآن كن كله كان الله أورثه ودعه يرتى ما يستضع تم عدد أودان ولا ومن دون الله إلهي أنا هين إن كنهم سادتين هذيفون إذا كن طعيب أنا أورث أورثته فأوتي أنا أورين كنون إذا كعيب بضن كريج يبه ماك إن تسبت أقتان إذا أودان ولا تون صلود كريح وقوة قابنا الله يماتذك لك عليك سبحانه وكأنه يقولون من قطعي قصورك السعب فإن لم يستجيب الله قد ينامك جوابك فإن لم يستجيب الله وكأنه يجوامنا على التوانصر ما بر الله يمنكرانه فعلم نظروا من أن النبي هو أنما من ذلك السودة جواه القرآن كان بعلم الله إله العلم يسن الله سوده وأنه شاني يوحقه قاتان لا إله إله حق لبعضين سجه الله هو موين فهل مسلمون سيدا خلها يجعنا هو إسلام ورم إسلامي سه وقع وحيله من وينه على عداتين البنتين تو كسر البيوت ورانت وتكسر يديه ليه فعلموا هذا أن ما أنزل إلا سود الجيين وقرآن بعلم الله وأن الله إله هو وأنه شانع لا إله السلام إله, إله مجل إلا هو إساق مويا فهل أنتم مثل مسلمون من رضي كان أحد يجد الحياة الدنيا نرشأ الدون كاللوم الدوني وزينتها يطرح هذا نوفي إليهم نوفي ونوفين إن إليهم يجا حق هذا عمل قاضي عمل قاضي منه iya tawaab kii aad doonka seenayn amaaran fiha aad doonka dahisan tawaabkii seenaynna waqab yago fiha dunida taa la yifxoonaan amal khoola iyo tawaabki si laga nastaane qulaay ka fuu adunka wuxuu dii lugu siiyay leysalahum aladina wakuu leysalahum aan lahayn ilaakhiratiin aakhara dakhayada ila nar mooyee naru ba markaa sugeeyay وضعتك تنسي حياتك بالدنيا ما دونك و الكافر بي رسول الله و رسول الله و رسول الله وسجن المؤمن من نرشه كان أحد يريد الحياة الدنيا نرشه الدونك كلهم بالدنيا آخرائي وحى إلهي أكي سيئي روحا خذنب كلها الدنيا نوفي الدنيا نووثي إليهم أعمار أعمار شودي هي ثوابك أي نوو وفين نوفي إليهم أعمارهم فيها الدونك دهيس وهم يقولون في هذه الدنيا لا يفتصون عن طوابك وذي يجب أن نسقى كواسي وقال قواسي والذين كوي أدون كالغوثي عمل قواسي توابك فيه ورائكة قال الذين وكوي ليس لهم ونسقنا في الآخرة إلى النار موين وحبت وحضر ما صنعوا وحي السميين في هذه الدنيا وباطل وحكم الجرانها ما كانوا يعملون قواسنا وحي السميين عدل وباطل أفهمان تروس إيا الدد كان أهالي على أبينة عظام دوشة ومن ربيه ربي حق يسكعها وهو يتلوها الضنغوف راعي شاهد من خاتل ومن إله حق يسكي يمد كمن ليس كذلك روح عن وحبه هاي السلام هو هو كل صعراء ونفتي سر راعي وشيطان راعي هي الروحة سمسكم الدواء الله سبحانه وتعالى فمن كان على أبينة من رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على غرفة السراء فعقر الله وغد وراء وقصوا مؤمنه على بيجين مفهم هنا وحا فمن كثير سلوا وقفها سري سلو وحوي واسع طردي له فطرس الله لا تفضح فهو الله إلى رحط كجالك استوى في ذلك سيد عليه السلام وهو كأنه قونه استوى بيجين دي كسرني أيها الذنوي حاوي شاهد ومفهوم فيها شاهد وكتاب القرآن هو كهذه حصل تلاقي شاهد من او كتاب روح كان ويجيب ليت وعلو فسره. أفهم نروح مرق ونروح مو من تاود. كان هذا على بيجنة بيجنة تشو وضعت وحد. أو سد ارقيه لا أرقيم. أيها يستاود وحقه وخروجه حقيقي. أيو كدل تاجن من ربي بنا بيجنا لا سكت من ويطلوه هذنا وحار راعي. وقرب الشاهي بدون مد مرقاته من ولاه حق سكين وكتاب خب بيجنة ديسي. الهي كذل ذي الله كأوريه مرق نروح مو من كهله محا. عديه هذا نقو خوي سبحانه وتعالى كتاب جس الى كلجنا وكا كان لدي كتابي فرا استغى مودي كدحجير بينه كسقنينه بعده سنه شيطان يهاود لسيه نتي ساعوده يروح حس مستمد ومن قبله كتابا القران كان كتاب موسى موسى كتاب كيسي. اماما و كتاب خاصه بهذا الحق هو كما قال نخريس هو الروح الراهي له و قلنا فسيادنكي اخر اب رايك كوا بينه كسكن اي حدنا سبحانه وتعالى كتاب كيسو كسي او سوافقاي كسي يقين صدق نور كون رايك كوا يؤمنون و ماين يعني بي ومن رو يذكر به كتابك كفر او مرجابي قال نيم اسكو باهيستاي اسكو رعيها فنار نار بماوحده وحا الله يبوهي ميريال والنار فلا تكفو روح مومن كهوف نبي الله ان فامده حان في ميريال تنشكي منه كتابك الحقيقي كتابك يبوهي الهي كتاب كلام تيسي حكا شاكين مربع لغير الشيطان انت سو قريما كده اربوه بحا الاسكاكين صدي اربوه سوحا حاقين دبائي ورسو بطريين اسكيز البيض دبال بحكا الله سبحانه وتعالى كلام في ثلاثة قرآن في مريتين شاكها ثلاثة قرآن ثلاثة قرآن في مريتين من إستاب الحقيقي إنه كشافا على الحق ومن ربك ربك حقيقي وحق ربك حقيقيقي ولكن أكثر الناس يزد البضن لا يؤمنون مرهماس نوع كلامك الإله يستابك إله هذا البضن مرهماس ومن أظلمه يعتقى أنه قدل من البضن ممن رفع افتراء على الله إلهي كذبا بان فرع إلهي كبلا أورتي أولئك قوة إلهي كبيراً أورطي يعرضون على ربهم فرد والبالد هركيني إلهي بالله صبب من نجي ويقول الأشهد مرخاتيالك وحيد الله ومؤمنينك وملائكتي وأنبيادي وكاف وقلكي ووحام وحيد الله هؤلاء قوة الذين كوي كذبوا على ربهم إلهي كبيراً أورطي كذبوا على ربهم إلهي كوي أورطي على رضي الله لعنة الله على الظالمين لا عنت ديله هن نقطة الشر تضرب شعر. ألكان زي كفلي حذلي. أيه عليه إله سبحانه وتعالى إله التس. قبل على وقعد من من رأى على الله كثيرا إله بمق أو ورثه. وياي كبرنا ورث. ورايح قواسير يردون على ربنا فضل هي هؤلاء الذين كذبوا على رب وقووا إله بانتك شارع وقووا على اللعنة الله على الظالمين الذين ظالمين تقوي يسدون عن سبيله إلهي دينت ذات كور سري وذات إلهي أن أقلم دينت سنلا فاعو الله سبحانه وتعالى أقلم صلى الله عليه ya kitab kayo wadada haqa wadada sa'u toosan saasay diinta la rawaan marka jacayni marka sa bu kufray marka sawo xamaayni dad allabiina zalimin salaamaddo ay fasho la ahatay waa kuwi ya siduna caanta biilay diinta ku ka معجزين في الأرض إلهي قوة لقى رفقا كرو إلهي معجز القليل مهيا لقى إنت عرراً إلهي جاري وياي معجز مهي وما كان الله مقصنا من دون إله غير كي من أولياء أولياء إلهي آهين ورحم أمره إلهي آهين وإلهي كعريه المهي يضعه الله والله الله هيق الهدى والله رايا بما كانوا يستد ما كانوا منهن يستدعون قوة أودى أسمع هنا المقران حق هنا المقران يياه هذا الكيس وما كانوا منا يفسرون قوته الى دين في حقه ما اولين بقول اني مقلانين ان اركان من اولئك قوه الذين وفقير خاسر انفسهم نفثود وهي الى الله توجهت على قل كان ذي طور عينتي برواقدي وحا وضل ما كانوا bin أبو rinjirin way wayena إلهي sa Ilaahay naga hadlayo anaga si aanu jannada galaynaa la jannada waxa في ah annagu iyo fil aakhirata aakhira hum iyo aakhirada ku qasarbayni Ilaahay idinku awrko ku qasarbayni aya xaqiiqa muxuu Ilaahay guriyo waa u الله muxuu biyal u tana muxuu weel janada laga awray u sameey wihi dambi wayn barri subhaanahu ta'ala fuu qasarbayn adunku la ما أنتي قلنا نعوذ بالله إلهي سبحانه إلهي إله إلهي إلهي سبحانه وتعالى الجنة وقتمين وعيب إن الذين آمنوا سعدتي بقشتوي مك أشتد لغورهم إن الذين آمنوا كل ره ينظر إلى كتاب الذين آمنوا سعدتي بقشتوي مك أشتد لغورهم إن الذين آمنوا كل ره ينظر إلى كتاب كرمي وعمل الصالحات أعماش ونحسن سمي وإن الذين آمنوا سعدتي بقشتوي مك أشتد لغورهم إن الذين آمنوا كل ره ينظر إلى كتاب كرمي وعمل الصالحات أعماش ونحسن سمي خضعوا و سكنوا وحدهم و سيمانا إلهي و خشوة إلهي الدينة سيدي حقبوا قلبوا قحسوا لهم دجي إلهي سبحانه وتعالى و إسلامي يسبيوا وأقبطوا إلى حب ربكم كون و الطوى كانوا إلهي كشرموا أولئك قواز أصحاب الجنة جوي. هم فيها جنات لها تأريدون قواريا مثل الفريقين روضا فحوات سسارة و قال الإسلام كي. خلع ما أو وقال wala asami wangal waxma عند gal indahay yeso hadho cirkaas aan tagaayo wa ka soo xidkan tul degnaayo waxaan samaynayo adduunka wax meelo waxa ka gaare wa in dalay ruuxin dalab u lemit nadama wasan muumminahay oo u sagreen ilaahay makhku abuure maxa laga doonaya maxa ka horeey waxa farmiye qanaw wa hasalun yaqanaw adduun wa marka kaafir qawa kawo kala'na wala samilowadaasi waa kaafir kan siday wuxuu labiye ruux dagan ma wax maqliin waxa uu lamiday ruuxan bala wal basiri wa samiyya wi wa mu'min kaan waxa uu arkay waxa uu maqlay xaqi wa arkay waxa loo abuuray wa arkay adduunkan waxa صنعه وحبه مقرأيه الهي يحق يسمه هل يستويان مسينيين الله الله رحل مسينيين عند الله لأقول دقال إذا رح عنده قوة اوه دقال قوة الله الله رحل مسينيين مثلا نحكت صراحا ما هي مثلا تذكرون ميدا وين كومي اوه حان عنده لأني دقالان ودورة سيمبه قال سبحانه ودك الهي بيني اليوم ولا قد أرسلنا والله قد أرسلنا وان دره نوحا بان دره إلى قومه بانتشر قردي إني أنا فقروا ثوي إني أنا واللهكم إنك النذيرم بني ذنح مبين دجان ذنح وحنك دجان كعب سنين شريعة ووعد ألا تعبدوا عبدين إلا الله إله مبين إني أنا أخاف قد إله غيث عبدين وانذن عبصني عليهكم تشي إنا هذا بيوم مالن علىكم أن كعب صني على بكاس وما مالن كاس قليم على بكاس قليم حنم بغل فقال الملح ملحتي وحيد لها ملح وضدك إلهي سبحانه وتعالى دينتي لذلك كفر كانوا وضدك ملحة له ومالك له وكأسه وضدك حكومه وحيد لها وشعرك ونقضها وفيشينه فقال الملح وحيد لها الذين كفروا كوي كفرتها ومن قوميه النوف قرى لإساءه ما نراك تعايد لذلك اللي غفر إياه وكأسه حقيه sawu حن luusawaynaya dadka la naxiinayaa lo xaraarinayaayo waraba saaciyal falooga cabsiyo safafka lo cabsiyeeyada saydadku ugu jeesala aydaan ma naraka kuma aragno ila bashar la midna adeeray rasuul no soo dirayo cid aan agana raaminay imbanu soo diray bashar baa taa noo kala wa ma naraka ma aragno ittaba keenay ku raaciin ilal ladina ku muuyeen kuu dilintayna goos iyo faqrada aha oo aan xoolahayn oo madaxnimahaystaan oo jahaysaan oo wariyeen fuuban ku raayday badya sari iyo maana maskaxda ka shaqeeyaan marka hore bay ka raaceen ku hadhayseeyay si hore u qaaten raayid bilow nara ma'rajno lak wiin ka aaliye inta ku raacayba aleena dushanada ninfadina waxnaa deertay aduulayni duulayay moo idin kale oo وقال الملع وفيدهن الذين ملع أثر كفروك وفيدهو من قومي قراضي النوحة ما نراك كما أراجنه إلا بشرة مثلنا وارتعذيبو سه سه طايب ملع متى يوحكا مثلنا بشرة مره ملاحظة وما نراك كما أراجنه إتباعك هنا الكرة العين الذين كوي مهيين هم أراضينا نورهوسي نوره. نوره ardal ku hadala waxa liitaal kuu nagu liitaa oo fogaarada haya oo adoomada haya oo kaaso masaakiintaayo aan waxba ayno aan dadka dhiis wax qiima ah ku lahayn kuwan ba ku raaci dad di raaybileen markii horeysa wax la tinay raayiga bilowgis markii hore waxan la tinay كتابتي قنوى يعرعي أبو صوفية ومرك إسلام على مرك سوحي وعرعي فقرذي مساكين في عروت وكر وكذلك هم أصغر الرسل الرسل كون راعي لوقفه ما رحطه إيه مع القبائل نظي مره عجلي أبو إيه خير لو أنا لو جل نمك سو الرمان إذا أنا وجل أبو صوفية نمرك جل به والله إسلام ما ينهي يحقق الشعري وأكو وما نرى كتواعه الى الذين ادلوا بادي رايي هره كارعنوا سايلا بلوي سمحن مرتبه لا تنبغي وما نرى ما ارانا لكم من بل نظنكم ما في يا قوم قوم ان كعينا بسناده من فدين واحد نادهرتين بل ندنكم حيم باينه كاديب قال النبي يا كنت على بينه وضعت شجعت وحداه بان قدر سنه امره إلهي سبحانه وتعالى إيماني سي رسولك قد فعميت عليك باذن كلا اذا كان عندي لقد لا اذا كان ترى وحي الله سبحانه وتعالى يسيور خريص تايه ايمانك ودينك هو حقا اديله يدينا تقبص فعميت عليك ان نلزمك هو ما ما نك قسبر ما من كلها وعدان ما لا ايمانك قلبين جلين نقوله إنه هنجيشه وهو فكان سمره نيج سورة ااا انفع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر عمره كلفش به مر هنا ذنبه مر كسائر المياب ابتكيه أن تكون بلاه وذاخر ما له حك جاوي جهل ابتكيه بهاء وقال كان توم مر مكتئل هنجيلونه مكتئل ابنه من أي هو يدي كراوينه جالنتاوي صار راعوه راعوا له وده سار سكالوا نقوله إنه أيه نقوله مو سوا لا والله ساقر، أو بكر وفِيك وشبه، نبي الله إسحاق إبراهيم وقال، تبدأ الجلسة من بعدها نقول قو، مركا، خير وعندك صبر ويرنتازت تلتان إذن كي ثم الله يكون عليكم ثم أقضي إلي، وربنا سعده يستجيبون واحد هذا هل كنّا نقول يا قوم أرأيت من كنت على البينة؟ فلو أحد كورمث حضان أنو وضعت بين بيننا سو من ربي حجي ربي إجتن وحنو وصلح وحن مين تيدني ووعت سقره راس قلوعت رأقي وعطاني هدوش كورهما رحمة المحريص من عنده إلى أكده فعميت عليكم إذنك الذي كان يبترى وإذنك إلهي يستير محريصها أن يلزمكموها ما يذنكو قصبيننا والحارة أنتم لها كائنون أذكره هي السنسة ما نعيبينك لي ويا قوم إلا أسألكم عليه ما حقا لا أسألكم من كل يتسمى حقا بشرز يا واحد من كل يريه ما رأى إن أجريه وأجري عليكم معها الله مالك الدنيا wama aan aanu bun dibtaari dilina kuwiik mid cayranayeen aamanu ilahay rumey muuminiin taayrin maay rasuulka tuu hal gudhin jiray ilaa uu ku hadalay adaad adaadalkiba ku rumey wa ku marka ku wuxu waa isa tan ina arabiliyiin qorrada ismoo aad baaq farisanka naga cayri ma cayranayow rasuulka nabi ka soo stasel gudhin jiray asaakiinta adoomada ahaan jiray wa kaase suu'ane firan iska ayray wiil jiray an ko akfaray sanan kuwa ma akfarisan kar wa habaynu uta tikool arta khalas sharftana dadacays anaa ملاقو ربهم ربك الله كل ميان ولكن انا اراكم وانا اركال قريب شب الله الله قومي لكن تجهلون جاهلين بتي لكن جهري بسكوك واسكت جاهل, بس جاهل يريساهم الله سترى شمعين دالين حق وذي ويا قومي قومك ايو من ينصروني يا ايهي من الله اله حق يسي يا عدد في اله يقدر ساعي زين تردتم يومين افلا تذكر مياه هذا تذكر عنه الهي من جعي الهي فأي الله من يعلق في سجد شائع من ينصرني من الله فأنت أذكره ولا أقول إذن كميره لكم لكم عندي إندي أكثر وحاء خزائن الله إذا أقول إذا أحدنا لدينا سنة وحما هيا ستنا صاكين بات أنا كيت إليه أكثر بهم وحما دونان كأنصنكرا وحما دونان صنين يدهم هيا وقرروا سيلا الله ولا أقول لكم لكم إنك إن ميره لكم لكم لكم عندي وحاقة خزائن الله إله الخزائن تيس ولا أعلمون الغيب إذن مره غيب كانوا يقولون ولا أقولوا بماذن لي إنه مرض مرض بانه وعطنا الله يقولون بشر بأنك خلاف ويبقوا الجواب ولا أقولوا بمليه للذين كوي تزدري أي حقي الله يسو أعينكم من دين نقوى عضي ريسان يسان وطلية يسان مليه لن يؤتيهم الله وإله هي خيرا سألكم كل خير ملاه أطينا خير ليه إله لي إكتريسا لي لي لي لي لي وحبا الله صلي الله فقرمينا ما نقول سأل لليه ولا أقول مرهي للذين كوي فازدري أي حقل سعيركم من لهم لن الله خير إلهي خير سيمهي الله إلهي باع أعلمه من أفكه أنفسه وحن نصده كجره وحن نصده كجره إيمانه وصغوه وخيره وكه إلهي كالجباب إن إذن هدن إنتهى من أفكه وحي أولا أفكه من هاي السادم السادم هدن له ل... إذن وقته لمن أفكه لمن أفكه إلهي ذاتك عاشيه برغة ورطة من أفكه هدن ص قالوا يا نوح نوح قد جدلتنا وانا مرمت فاكثر توابت لسجانا ان بلنبا تخيشني واندود اني واسكو وراء فأتنا لنا تعدنا واحد نوح نجلس بل نوكا بجل نوكا واحد نوح نجلس بميره على بجل على بكا ان كنت من الصادقين صادقين ان كابو دكيس ويري مدكرة بلنبا الف سنة الى خمسين عام وانس كل وحين وحين وحين مالك عذابك أدنوه انجويس هنوي يموت <تصفيق> يا النوح بيضا قالوا يا النوح وقد جادلتنا إن بدن بدنا رضا وضيفا أكثر تجالنا دودنا مضيبا بضريصي انت انت سيسنو اسكال عبسانين الملمين ان كنت عضاة من الصراطين قالوا حوي إنما ياتيكم وحايدين كينكرا الله على الكوحة إذن كان إلهي كريم إن شاءها وعضو الضوانو وما أنتم إذن كنا متهين ممعجزين إلهي كوكا فقنكرا وإلهي كعلى الكرم متهين ولا ينفعكم إذن أنفعهم هايو نصحي خيرضون كي يقولون أنا خير بني اللدوني يعني إن نصحي وخير كوحة وإذن كجر عن بين شاب وخير كهشان وإلهي رميسان والجنة قشان أي أنا نقرروا لكن واحد ربي واحد إذن انترم ولا ينفعكم إذن أنفعهم نص الحليل إن على التحضان صح إن نص الحيل لكم أن إن المستان هذان إن كان الله يريد من دوني أن يقويكم إنو إن باعه دويلة دونه إن باعه أن دونه هنا ثانونتان و جنات كسان إلى إن دون تدبر من النار كسان إلا يبين أور ويلا يرجعون حتى يحجزن الغنّس أميّا فورون إنت وأدريات بيددهن فسرنتها فصر كان صلّى الله عليه وسلّم الله عليه ما تقصّد النبّي له أنفسه ولا إنت ما وحيري النبّي له محمد كفتله القرآن كسر أور النبّي له أنفسه خلقه صوره قال سبحانه قولوا حاكمان إني تريتو أدن أورطى فعري إجرامي دم دقيمو أنا أطش هذيهاي فعلي أطش هذي إجرامي دم دقيمو فهذا إلهي كبيه أو أرطي أنا أكون دم دقيتي سارين وأنا أنا kormay bayo min qowme ka qorada xageeda illa man furoo yeen qad aamna horay kormayo so horay furoo yeen فلا kara kormayso fala xaqsiin ha qosna bixay calan weh wax من qosawayn caba mikraymas markaa wuu marku ilaahay bariyo laa saal ma la taqina digya markaasuu bariyo hawaarew oo ila roo ruuha katti dadka markaa rabaatanaysto oo أنت الدين توش هو جي، هو غبلي وحيدان سيدات مباحين. رأوا قريبتها عبد الله عباس سيدات مباحين، غير رأوا ما كانوا وحيدان لا وياهم مباح. كل وحي رب قول جارن بال مهسلين في كل شيء. وكون صن وكونت اللون، وانت لواقي. قلب أريقه يا ريقه. كن صن قلب يكون وانت سكسكس بشارك اني دعوت قومي ليلا ونهارا سكسان بشارك وان لجهاري وأصلت اللهم إسرارا واحد والبان بشارك سكسة سكسة دل الله اللهم بشارك ملس مركز اللهية سبحانه وتعالى عد من ملسة ووحي أولا في يوضي إلى النوح النوحة, النوحة الجيسة أنه الشارك لن يؤمن كرواية ما من قومك قراض هذا إلا من فلح موين قد أمن فريكو المين فلا تلقى اسمرك hakkosaniba ka arun wax ayay ku samayn wasna cil fulq iyo ali doonida samee ku samayn aragtidana nasna arkayna wa waxina iyo warka ana ku mara arag doon la sameeyo oo doonto go'raysay marka saabu garna ilaybaale subhanahu wa ta'ala ma rasta iyo wastan samay halka angeeli waka ilaybaana ku ilaalinay waxba lagu wanyeel kara waa sunuucii fulka biyaayina qos samay araggan naga ilaalin sanada iyo sida aan ku sameey ku dhaw ku sameey marka sooeyso dadka waa la inna hum yaghraquna wa la qarqina ya biha lugha finaya haygalaha hadhihi yae wa ka sosoye rahladon qasira yuqti wa yasna'u wa wa wa min qawmihi qurays ta kamila gureba ku malahada sakhiru min ekujasisa majnun ان ما شو حكوا صانين قريش ذل صار صارح بحث كلي هذا بالعهد سماهنا الوحيال سماه يسوع عن لغود السين قال بس هو إنه تسخروا منا هذا لغود حق النجا فينا النجا منكم كما تسخروا قالوا تري أنفسهم منا عذاب قد جاء سان فأنا أنفسهم منكم أننا وانقضى سان كما أنفسهم فسوف تدب ضماد تعلمون من روح يأتيه هو أئمة يعويم علام علام يخذي دليل ويحل عليه دش علام علام مقيم جوفته ولي مستكدر بهم ما إن في ولي ولي يوم حتى إذا جاء مر كيماد أمرنا مرفوع أمر كنادي جيمات، هلا جيمات كوينات ده كله هلاجي، وفارس النور، دول كده دوشي سنة بي هو سأوصل برقان، عبد الله محمد الصوفي، وأوجه الأرض، دول كمك بي حتى إذا جاء أمرنا مركو هلاك جمادو على ماذا أكل فارط النور؟ ماله البساتي أصاب بقنا إذا ما قلنا وحاني إحمل حمبار فيها دون تلف هذا من كل مثل أرقاوة مخلوقا كمدها زوجين اللواح سفيني اثنين اللواحه زوجين واللواح يبددقات مخلوق له دمانه وترمان وحترك سرتا وفي له زوجين wa la bassan tii oo mid ee dadigooda iyo mid labo ee inayno oo laba ah ka saaran dawjeen yi inay laba wasxmato isku tookee wala kana saar waawol boob khuluqa laba ka saar mid dadigey mid laba wala ka heer ka gana saad illa man mid mooyeen sabaq caahil qowd halku ugu hormaray awilki midayhi ومن آمن روح كستو مؤمن هنصار دوني إلهي بحبيه وما آمن معه نفم إيسا من رمين إلا قليل بوهيد ووكف أي وشدينتو سيسكر عشانيا إذا هم بقل مكارم كن سنقرق كن تدمن ددكي في مهي إنت أولهد له وحايد نقدان وهم بقل كارم سا إلهي إلا قليل يسي saddax weere qabeen la weelishii ciyaafro oo kale qaal ka noqday saddax weel iyo saddaxada hawaanka awen di saata qaarada ka midahay nabi lahayno inta kale ay qala hub la sanu hayda weel in ay ilaahi xaa'an hayan yu maray mid day iyo soc dadka waxaad sheegaysaa qaadanaya ay yaraadaan yahaga waxba ma jireen anbeedii ilahay subhanahu wa ta'ala waxa uu qoray waxa ay imanaya nadi aan cidna la su'annu waxa hadda wax yar ba waraa ku